و ا ل ا ب ر ا الله سميع عليم إذ قالت امرأة ك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى In فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب أجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا قالت hoe من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. وَنادَى زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا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 قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا والقر بك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك طفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي كريم عنك يعيد ذلك من أن وَمَا كُنْتَ لَدَيَّ إِذْ يُلْقُونَ أَقُولَ لَا يكفل أَبَدًا أَم يَجُونِ كُلُّ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لديهم إِذْ يختصمون Ik in de katoen, een maand en een mooi, een lange, een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 ويكلم الناس في الْمَهْدِ وكلا من الصالحين. قالت. رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء Dit is de eerste keer ويعلمه الكتاب وَالْحِكْمَةَ والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أَنِّي قد جئتكم بِآيَاتِ من ربكم أن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 دخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم tú kom bij áyten هذا صراط مستقيم فلما احس عيسى منهم الكفر قال من اعصى إلى الى الله قال الحواريون نحن وَمَا الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا كَيْدُهُمْ ومكر الله والله وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قال الله يا يَا وتوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم الي مرجعكم فَأَحْكُمُ بينكم في ما كنتم فيه تختلفون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 waar men degenen aannemen عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لكم الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حجك فيه من بعد ما جاء من العلم فقل تعالوا فقل تعالى ندعو أبناء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم fainte wollu, fainte Allah alim bij de mufsidden. O lieve het illa Allah wa lanushrika wa in ta يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوري أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدون En we zijn niet maak een imam Jood en welencranië إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمَنُوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفه من اهل الكتاب له يضل كُم وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَن يا en الكتاب لم je je الله وأنتم تشهدون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 waarvan de partijen van de wetten van de واخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيتُمْ أَوْ يُحَاسِتُمْ The word is the برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم